استمرارا إخواني الأكارم لهذا الباب الطيب المبارك باب معرفة المقطوع والموصول بعد ان قلنا أن في القرآن هناك كلمات وردت في بعض المواضع مقطوعة يعني مقطوعة في الكتابة أقصد في الرسم العثماني أنك لما بتحفظ هذه الكلمات بتقطع بتقطعها ولا توصلها تمام؟ في بعض كلمات أنا عايزك بس ما تنسهاش زي كلمة ألا كلمة أن لا. أن لا هي عبرها عن كلمتين كلمة أن ألف ونون وبعدها كلمة لا طبعا أنت في قراتك أثناء, أثناء قراتك للقرآن بتجد ان كلمة ألا هي كلمة واحدة يرتفع عنها لسان ارتفاع واحدة لإضغام النون في اللام وده إضغام بغير غن نعم تمام فعند هذا الموضع الإمام, الإمام رحمه الله تعالى قال إيه قال وواجب على ذوي العقول معرفة مع المقطوع والموصول ألا بعشر كلمات قطعت ألا أقول لا يقول ثبتت معنى هذا الكلام أن كلمة ألا قطعت في عشر مواضع أي أنها جاءت كلمة أن مفصولة عن كلمة لا في عشر مواضع مش معصول الكلام هنا يا أخواننا أننا إن ممكن أقف لي أننا أقف على أن أن مفتحت الهمزة بتقفش عليها خلص لأنها في الغالب تبقى مضافة إلى ما بعدها أو معناها لا يتضح إلا إذا أضفتها بما بعدها تمام؟ فما ينفعش خلص ليك أنك إنت تقدر تقول أن وتقف على أن لا لابد أن توصلها بما بعدها بس أنا بقول لك من ناحية جواز الوقف من ناحية شرعية يوقوف على أنها كلمة مستقلة فهذا جائز بفضل الله وعونه الصوت مسموع يا أخواننا هل الصوت مسموع طيب الحمد لله اللا بعشر كلمات قطعت تم قطع كلمة ان على الكلمة لا في عشر مواضع ركز معايا ويعرف المواضع دي طبعا المواضع دي أنت ما تقدرش تحفظها صح ولا لا آه. يبقى أنت الضبط عندك أنك إيه أنك تحفظ الأبيات وقد قيل في من قبلنا من حاز الفنون من, من من حفظ المتون حاز حاز الفنون تمام نعم وبعده فإن العلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مار غلط وأسهل المحفوظ نظم الشعري لأنه أحضر عند الذكري اللا أقولا لا يقول ثبتت اللا أقول هو الموضع الأول وهو موجود في صورة الأعراف ربنا عز وجل يقول إيه حقيق على اللا أقول اللا اللا طبعا حددخل النون في اللا, في اللا. النون في اللام التالية لها وبنشدد اللام اضغام بغير غن الذي عبارة عن مقطعين كلمة أن وكلمة لا تم اضغامهما سوية وأصبح كلمة واحدة في اللفظ ولكنهما في الخط يعني في الكتابة يثبت كلمتين يبقى ده أول موضع بنقطع فيه اللا أقول لا يقول لا يقولوا دول موجودة برضو في صورة الأعراف موضع بتاع ربنا عز وجل بيقول فيه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقول لا يقول الا يقول الا يقول في سوره الاعراف هذا هو الموضوع الثاني الذي يتكلم فيه الامام الا اقول لا يقول ثبتت نعم وتعبد ياسين طبعا انا في بعض الناس بتجري الكلام الكلام هل الصوت يتقطع يا اخواننا ولا الصوت كويس صوت بيتقطع والله صوت كويس طيب الحمد لله طيب الحمد لله نعم مش مقصود بالكلمات لا هي بالثبتت ثبتت ملهاش علاقة بنا ملهاش علاقة بي ملهاش علاقة بي ملهاش علاقة بي الأبيات هي ثبتت أي أنه ثبتت اللا أقول ولا يقول من الكلمات المقطوعة فهي عائدة على ما قبلها وليست لها علاقة بالمقطوع والموصول هي كلمة من البيت من أصل شرح البيت وليست من الكلمات التوضحية الموجودة في المقطوع والموصول اللا أقول لا يقول ثبتت ثبتت دي مش كلمة اخرى بس انا بقطع بص في الصوت عشان اوضح لك ايه هو الكلمات المراد بها أقولة لا اقول دي معانا لا يقول معانا ثبتت مش معانا طبعا ثبتت دي عائدة على الكلمات السابقة اول موضعين لا اقول لا يقول طبعا هو حطط لك الكلمات ايوة تقطع آه لان البيت قال لك ايه اللا كلمة ان لا بعشر كلمات أو في عشر مواضع تقطع يتم قطعها وفصلها عن بعضها البعض أول موضعين اللا أقول لا يقول ده الموضع الثاني لا يقول اللا أقول حقيقة على الموضع الثاني أم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب اللا يقول ده الموضع الثاني نعم كذا كلام كل مفهوم لا <تصفيق> ركزوا معنا يا إخوان الله يبرك فيكم اللا أقول أول موضع اللا أقول ده أول موضع تمام تاني موضع لا يقول دلوا يخصون اللا أقول مكتوبة في المصحب بنفس الطريقة لا أقول في صورة إيه في صورة الأعراف ربنا عز وجل بيقول حقيق على اللا أقول تمام مقطوعة ميش موصولة مقطوعة تمام حقيقة على ألا أقول نعم هي موصولة صوتا إنما خطا أنا مليش علاقة غير بالخط خطا في المصحف مكتوبة إزاي تمام نعم كلمة لا يقول برضو مكتوبة إيه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول ألا يقول نعم يبقى ده اول موضوعين عندي خد بالك ان القران خد ان الابيات دي مكتوبه بشكل بالشكل الثابت كتابة في المصحف يعني ما لهاش دعوه بجانب الاعراب للمتن عشان كده تلاقي مثلا ايه الا اقول مش الان لا اللا أقولة. لا الا اقول لا يقول ثبتت حسب موضعها في المصحف مكتوبه تمام برك الله فيكم نستأنف وتعبد ياسين وتعبد ياسين الموضع بتاع ياسين ربنا عايز وجال بيقول في ايه لا تعبدوا الا لا تعبدوا الشيطان لا تعبدوا الشيطان ان لا ان لا ان لا هو ده الموضع اللي قال ياسين مقصود بها الموضوع اللي في سورة عسين من ربنا عز وجل يقول إيه اللا تعبد الشيطان هذا هو الموضع الثاني الذي قطعت فيه كلمة ان عن كلمة لا في الخط المصحفي ولكن لفظا تدغم النون في اللام وتصبح, وتصبح حرفا واحدا يرتفع عنه بلسان ارتفاع واحدة وبتكون ده اسمه إدغام بغير غنى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومشكا. وَتَعْبُدُوا يَاسِيْنَ ثَانِي هُودَلَةٌ وَتَعْبُدُوا يَاسِيْنَ ثَانِي هُودَلَةٌ بالنسبة يا أخوانا للمتور إنت هنت بتحفظها ممكن تلاقيها فيها تلاصم الأبياد دي صعبة شوية عليك في حفظها ولكن لما تفهمها لو وقفنا عليها اختبارا نقف على أنه ما فيش مشاكل انما من ناحية الوقف والابتداء لا نقف على أن ما فتحت الهمزة أبدا لأي حال من الأحوال انما في الوقف الاختياري إذا أردت أن تقف على أن أو من خلال الوقف الاختباري تقف عليها في كلمة أن ما فيش أي مشاكل لا الجزارية عاوز تحفظها وقفت معك فيها مشاكل أو وقفت معك فيها كلمات تستعم باللعزة وجل وتعاود مرة أخرى وتطبط مرة أخرى تمام؟ وحاول تصح نفسك والقدام وتستمر وتفتح برضو الشرح جنبك تقرأ من هنا وتقرأ الشرح تقرأ من هنا وتقرأ الشرح تمام بس تختار أيصر شرح ليك ما تروحش تختار كتاب مثلا مشروح الجزارية مثلا مشروحها في 13-14 درس ولا 13-14 درس تروح تقولك لا ده أنا هختار الشرح ده الشرح ده 13-14 درس ده ده شرح المتقدمين مش هتفهم منه حاجة ده شرح الجزارية للمتقدمين مش هتجد انه هو شرح إن هو تعقيد عليك عيبه الموضوع عندك يعني بيقول لك ويغطي عليك لا خد دايما اللي بييسر عليك اللي مش بيصعبه تمام وتعبدوا ياسين ثاني هود لا ثاني هود لا الموضع الثاني في سوره يود اللي المولى عز وجل بيقول ايه لا تعبدوا الا الله إني أخاف عليكم اكمال نعم ألا تعبدوا عشان كده قال ثاني هودة ثاني هودة لا ثاني هودة لا لا دي ملهاش علاقة بالموضع إلا أن لا دي بقت الشطر يبقى تعبدوا ياثين تعبدوا ياثين مقصود بها إيه ألا تعبد الشيطان الموضع للصورة ياسين الذي فصلت فيه كلمة أن على الكلمة لا نعم والموضع الثاني ثاني هود ثاني هود اللي هو بتاعي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم هذا هو الموضع الثاني من صورة هود نعم لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام نمسك الأول كلمتين كلمتين لا يشركن ما هو وتعبده ياسين خلاص ثاني يهود سورة هود لا يشركن ربنا عز وجل بقوله في سورة الممتحنة لا يشركن بالله شيئا ألا يشركن ألا يشركن بالله شيئا أن لا يشركن مقطوعة أن لا يشركن مقطوعة ها. تفتكرها موصولها مش موصولها بأي حال من الأحوال هي مقطوعة صورة الممتحنة يبقى لا يشركن مقصود بها الممتحنة تمام تاني واحدة واحدة في كلمة أتت في المصحف طبع الرسم العثماني كلمتين بيبقوا منفصلين عن بعضهم وفي مواضع اخرى بياتوا موصولين ببعضهم البعض يعني هم عندهم قابليه في الدخول في بعضهم البعض عندنا 10 مواضع لكلمه او كلمتي كلمه ان وكلمة لا بيبقوا موصولين في بعضهم او مقطوعين عن بعضهم في عشرة مواضع وموصولين في مواضع اخرى مقطوعين عن بعض في عشر مواضع قال عليهم الامام اول موضع خالص لا اقوله في سوره الاعراف لا يقول برب سوره الاعراف وتعبد ياسين في سوره ايه ياسين الا تعبد الشيطان ثاني هود الموضوع سنه في سوره هود تمام نعم في سوره الممتحنه لا يشرك الموضوع الموضوع ده, ده الموضوع الخامس هو اتنين في الاعراف واحده في ياسين واحده في هود الخامس فين الخمسة في الممتحنة على ألا يشركن بالله شيئا ولا يصرخنا ولا يزنينا نعم في صورة الممتحنة نعم ألا يشركن أن دخلت في لا تجد طبعا علامة إضغامك بغير غنة ان تلاقي أن اللام مشددة بعد النون الساكنة المعرّة من التجديد هي نون بتبقى طبعا خالية خالص من التشديد والكسر او من علامه او من كافه العلامات كلها من سواء التجديد او تسكين او من هي بتبقى ساكنه خالص تكون ميت اسمها لو ميته ما فيش فيها اي حاجه خالص ما فيش فيها اي حركه ليست محركه باي حركه داخله في الا مدغمه لا يشرك موضع بتاع الممتحنه تشرك تشرك دي موجوده في سوره الحج ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا صورة الحج كلمة أن دخلت في كلمة لا وهذا هو الموضع السادس من الموضع المقطوعة فيها أن عن كلمة لا الموضع السابع يدخلنا خد بالك أن المعلمات نعبار عن كلمات مرمزة للآيات إما أن تأتي بوجيها الكامل تأتي الآية كاملة أو تأتي مرمزة لكي تدلك على الآيات ترشدك على الايات التي تتبع نعم يدخلن ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين صورة القلم الموضع السابع ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تعلو. تخيل كده كلمة تعلو ده تطلع إيه تعلو حد يعرف جبل الآية اللي فيها كلمة أن وكلمة لا وبعدها كلمة تعلو الفعل تعلو وأن تعلو على الله سوسن. نعم وأن لا تعلو على الله نعم كلمة أن مع كلمة لا وبعدها كلمة تعلو فهذا هو الموضع نعم وتعبدوا يا سينة ثاني هودة لا. يشركنا تشرك يدخلا تعلو على البيت ده متاخد نسخ ثم لسق من متني ايه البيت ده بحذفيره بنفس شكله كده متاخد من المقاطع الموصول المتني الجزرية الزبط زي ما هو لو انت جيت وتأملت كده في حكمة او بلاغة الامام محمد بالجزي رحمه الله وطحاله شوف كم موضع وتعبد ياسين اده موضع ثاني يهود موضع تاني لا يشرك تالت تشرك رابع يدخلنا خامس تعلوا على سادس ست مواضع ست مواضع كاملة في بيت ست مواضع كاملة في بيت سبحان عليهم رحمة الله جميعا كانوا من البلغاء نعم وملجأ ولا إله إلا وملجأ يعني إيه كلمة أن مع كلمة لا جاءت مفصولتين في موضع دل عليه كلمة ملجأ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه في قصة الثلاثة الذين خلفوا في صورة التوبة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تبعوا عليهم يتوبوا نعم. ولا اله الا لا اله الا عندك في مواضع كتير انهي موضع فيها الموضع قال ولا اله الا هود وخلف الانبياء حل يعني الموضع بتاع هود اللي فيه كلمه لا اله الا وَأَلَّا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ في سورة هود تمام؟ وَأَلَّا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ نعم يبقى دا الموضع العاشر الله طب يعني إبا وخلف الأنبياء حلا مين بقى اللي يشرح لكلمة وخلف الأنبياء حلة الناس بقى اللي احنا تعبنا معاهم بقى كده و... وعايزين بقى نشوف ثمرت ومجهود التعب اللي احنا عملنا ده طرى راح سدى ولا الناس دي فعلا كانت مجيدة ولا ايه يعني بقى وخلف الأنبياء حلة يعني ايه الكلام ده فيها خلف ازاي يعني ازاي خلف الأنبياء حلة دي في اختلاف في موضع الأنبياء أيوة في اختلاف في موضع صورة الأنبياء ربنا عز وجل بقول إيه في صورة الأنبياء موضع الأنبياء ربنا عز وجل بقول فيه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بأي حال من الأحوال غير جائز لك الوقف أبدا أبدا لا اختباريا ولا غيرها بأي حالة من الأحوال هذا دعاء المكروب فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك عندك الخلاف الوحيد في موضع واحد يعني في خلاف على كونها مخطوعة أو موصولة كده الكلام مفهوم اللي فاهم كلمة أل المقطوعة قسم بتاع أل المقطوعة يكتب لي خمسة ها. الأشهر أنه بخلافي القطع أي أنه موصول ولكن للأمانة يا أخت سوسن للأمانة يعني نتكلم بما لنا وما علينا أولا وإحنا عندنا في بعض مصاحف الأزهر المطبوعة الموضع بتاع ألا موصول فردى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إلا أن إحنا طبعا عشان مصحف سواء عيب عندي وعندك وعند الناس كلهم ولا مصحف المدينة المنورة مصحف المدينة المنورة الكلام فيها على القطع مصحف المدينة المنورة الكلام فيه على القطع يعني بيقطع كلمة ان لا الكلام فيه على القطع ما فيش فيه وصل الموضع بتاع ال فاللي حابب يقدم وجه الموجود في مصحف المدينة المنورة لا بأس في ذلك ويبقى يسأل الكلمة سواء بيننا وبينكم ما فيش مشاكل ليه بقى لان مثلا المصحف ده انت مثلا اعد في الحتة الفلينية واحد تاني اعد في الحتة الفلينية انا هنا في مصر الشيخ عصامسة في الارض الشيخ مش عارف مين في, في المغرب الشيخ مين مش عارف مين في هنا فكلنا في كلمة سواء بنطفق عليها مصحف بتروح العمرة بتاخده هو بيتوزع عندك في بلادك ومصحف المدينة بتاع النشر, بتاع النشر الحسوبي او مصحف المطبع بتاع الملك فاه رحمه الله تعالى تمام نعم الخلاف هنا بالنسبة لموضع ألا اختلفوا في كونها ثابتة مقطوعة أو موصولة إلا ان الأشهر الأشهر في المصاحف على أنها إيه على أنها مقطوعة لأن هذا ما عمل به مصحف المدينة المنورة نعم عندك بقى في مواضع تانية كتير وصلت فيها ألا عايز أمثلة؟ نعم هل يطر أنت مقيد بعدد معين من المواضع وصلت فيها ألا؟ لا كل المواضع معدأ العشرة اللي احنا قلنا عليهم موصوليت. موصولات نصل وفي كل المواضع أن احنا هنصل ولكن انت لو خدت بوجه القطع اللي هو الوجه المقدم ممكن تقف عليها كوقت اختباري انما احنا ادبا مع القراءة الاختباري والاختياري والاي شيء حنوقفك على ان ولنت تقف عليها باي حال من الاحوال نعم اختياريا ليس لك ابدا ان تقف عليها لو انت تقف على ان المفتوحة الهمزة العادية ممكن تقف عليها اختباريا عادي وتختار فيها إلا أن هذا الموضع لا فيش فيه كلام فلدى في الظلمات أن وتقف لا تمام لأن هذا الدعاء متعلق بصفتي أو, أو بكلام نبي في مناجاته للمولى عز وجل وهذا دعاء ثابت عندنا ليس في الكتاب فحسب بل في الكتاب والسنة فهو ذو أهمية خاصة طبعا ألا كلمة ألا وصلت في غير ذلك من المواضع يعني أنت عندك عشر مواضع بس هو اللي قطعت فيها ألا والباقي وصلت فيها ألا وصلت فيها كلمة أن بكلمة لا عندك مثلا ربنا عز وجل بصورة المائدة وحسبوا ألا تكون فتنة مكتوبة ألا ألف لم ألف ألا نعم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين طبعا في النمل وعندك أمثلة كثيرة على ألا لا تتبعني أفعصي تأمري في صورة طاها عندك المواضع في ألة كثيرة نيجي بقى للموضع موضع أم من أم من اكتبها كده منفصلة واحد يكتب كلمة أم وكلمة من وانفصلين عن بعضهم البعض طبعا ده عنا عندنا في باب الميمي السكنة طبعا احنا في شرح الميمي السكنة فاكرين الميمي السكنة واحنا من نشرح ايه قلنا الميمي السكنة لما بتبقى بعدها ميم سكنة وبعدها ميم مكركة بنعمل فيهم حاجة اسمهاasına لاتغام الايه اتغام ايه اتغام الايه مثلين ايه اتغام صغير أتغام مثلين صغير اتغام عشان الميم داخلت في الميم ده حكم الميم السكنة والتنوين تمام مثلين عشان اشتركت معها في نفس المخرج تحت في نفس المخرج وفي نفس الصفات تمام صغير عشان واحدة منهم سكنة والتانية محركة تمام الأول شفوي أصلا لأنه طالما قلت ميم كله شفوي الميم السكنة كلها شفوية لأن المعول فيها على الميم نفسها وليست على الحرف الذي يليها تعويل فيها على فيش فيها شغل كتير طبعاً. فلما أقول أمن أم نعم كلمة أمن أم عايزين كلام على أمن أم أمن فيها الإيمان دول إيه أمن أم خلقنا من يكون أسسا يأتي ومما ملكت روم النسى ما معنى هذا الكلام ام خلقنا اتى هذا الموضع مقطوعا في سوره الصافات في سوره الصافات ربنا عز وجل بيقول ايه ام من خلقنا اهم اشد خلقا ام من خلقنا, أمن خلقنا أمن خلقنا أم من خلقنا نعم الميم مفصولة عن كلمة من هنا هذا الموضع مفصولا قولا واحدا أي مقطوعا عن بعضه البعض في صورة الصفات وهو المقصود في كلمة أمن خلقنا في بداية أو ثلاث كلمات أمن خلقنا في بداية الشطر في بداية البيت الخامس من شرح باب المعرفة المقطوع والموصول من يكون من يكون الموضع ده موجود في صورة إيه؟ موجود في صورة النساء ربنا عز وجل بقول إيه؟ أمن يكون عليهم وكيلاً أمن يكون عليهم وكيلة أمن الميم الساكنة بعدها الميم المحركة عندك إضغام ده إضغام مثلين صغير احنا بندغم سواء مقطوع او موصول حندغم قلنا مقطوع موصول رسم شغل الرسم بس يعني شغل, شغل الخط ليس له علاقة بالأفض تمام؟ ركز على ده امن يكون عليهم وكيل في سوره النساء ام من خلقنا من يكون بتاع النساء اسسه مين يجيب لي ده موضع اسسه يا الله جماعة يا الله إخواننا أم من أسس تمام, تمام. أم من أسس. نعم أم من أسس بنيانه. نعم على شفا في سورة التوبة أم من أم مفصول عن من مقطوعة نعم أم من خلقنا من يكون أسس يأتيه ومما ملكت روم النساء مما لكلمة تانية طيب خلنا ناخد اخر كلمة او اول كلمة في الشطر الثاني من البيت يأتي كلمة يأتي كلمة يأتي هي المقصود بها ام من يأتي امنا يوم القيامة في صورة فصلت تمام نعم في صورتي نعم فصلت. ما شاء الله هل أخت سوسا أنت حضارت الشرح أبل كده هذه الإجابات من نفسك كده مرة واحدة ولا تستعيني باستعانة في معونة خارجية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم طبعا الصدق منجي بارك الله فيكم نعم نعم ام من يأتي يوم القيامه هو الموضع الاخير من كلمة امنا <تصفيق> وصلت في غيرها في غير هذه المواضع التي قلنا عليها المواضع الأربعة التي في الصفة والتي في النساء والتي في التوبة والتي في فصلت وصلت أم من أم بكلمة من وأدغمت وأصبحت ألف م نون هات لي امثله أم يمشي سويا على صراط مستقيم ام جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهار صره النمل ام لا يهدي صره يونس امثله كتير قوي وعليكم السلام ورحمه وبركاته عدن حميدان شيخانا ثالث شيء عندنا هو ما نص عليه البيت الخامس قال الإمام ومما ملكت روم النساء ومما ملكت روم النساء أي مقصود بذلك كلمة من ما كلمتي من وكلمة ما طبعا كلها كلمات يا إما نون يا إما ميم يعني إيه او ضمائر كلمات أو ضمائر لأنها كلمات صالحة لأن تدخل في بعضها لأن تكون كلمة واحدة كلها فيها تجانس أو تقارب أو تماثل حروف فيها تماثل أو تقارب أو تجانس عشان كده ينفع أننا ندخلهم في بعض المواضع اللي هي الصغيرة اللي فاتت دي زي كلمة ألا وكلمة أمن وكلمة منما كلمة من ما كلمة من جاءت مفصولة عن ما في موضع عيني وهناك خلاف في موضع واحد نركز مع بعض الإمام رحمه الله تعالى بقول إيه؟ وَمِمَّا مَلَكَتْ ومما ملكت أيمانكم في سورة الروم ربنا عز وجل يقول لي هل لكم مما ملكت أيمانكم سورة الروم هذا الموضع كلمة من ما جاءت هنا مقطوعة قولاً واحداً ما فيش فيها صلة خالص الموضع الثاني في سورة النساء فمما ملكت أيمانكم يعني كلها جاءت مع ملكت ومما ملكت روم والنساء الموضع بتاع الروم وموضع بتاع النساء فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات نعم تمام يا خلنا عند الخلاف في موضع واحد وموضع المنافقون خلفه وَمَوْضِعُ الْمُنَافِقُونَ ايه؟ خُلْفُهُ يعني الخلاف في صورة المنافقين من اللي يجب للموضع بتاع المنافقين ها الموضع بتاع اللي فيه من ما من ما من ما صورة المنافقين عمره ما هيغطر على باله غير لما تكون انت حفظ مش هتكفي لازل تكون درسه يعني كده قبل الآخر بكم سطر اللهم صلى الله عليه وسلم محمد واحد اتنين ثلاث اربعة خمس خمس سطور قبل الآخر بخمس سطور تقريبا قبل الآخر السورة بخمس سطور <تصفيق> وأنفقوا مما رزقناكم مما من ما نعم إخواننا الباب ده كله شواهد ده سيكون شواهدك حضرة الآية حضرة على طول ها. وأنفقه من ما لا ما تكتبهاش من ما تكتبهها من ما ميم نون ميم ده في خلاف ولكن طبعا عشان هنأخذ على مصحف المدينة النبوية فهنقول ان هو على القطع القطع هو المقدم إنك تقطع إن هذا مقطوع هو هذا هو المقدم نعم طبعا كلمة مما وصلت في المواضع كتير جدا عندك سورة الطلاق مما آتاه الله سورة الحديد مما جعلكم مستخلفين فيه و سورة سين و لا يعلمون كتير قوي الوصل كثير عمّن عم تولى من يشى عمّنه عم كلمة عمّن عم كلمة عن وكلمة من ما هو وضعهم تم قطع كلمة عن عن كلمة من في موضعين فقط في موضعين فقط عن من تولى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا في صورة النجم فأعرض عن من تولى عَمَّنْ تَوَلَّهُ هكذا تقرأ مَنْ يَشَى مَنْ يَشَى وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَى في صورة في صورة النور يَكَادُ سَنَا بَرْقٍ يَخْتَفُ بِالْأَصْوَابِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ نَعَمْ عَمَانَهُ فِي صُورَةِ الأعرف. مول عز وجل يقول ايه فلما عتوا عما نهوا عن فلما عتوا عما نعم موضع واحد فقط كلمة عن من عمّا موضعين أنا أسف عمّا موضعين وكلمة عمّا, عمّا عن ومّا موضع واحد في الأعراف عمّانه كلمة عمّا وليست عن من هي مخطوعة نعم كمان. كلمة عما لم تقطع إلا في موضع واحد يقول عنها الإمام عمانه أي موضع فلما عتوا عمانه عن في صورة الأعراف تم وصل كلمة عن بكلمة ما في باقي المواضع تم وصلهما في بعضهما في باقي المواضع عايزك تجيب أمثلة مثلاً عما تعلمون عما يعمل الظالمون عما أجرمنا نعم. هذه مواضع المواضع التي وصلت فيها عما كلمة عن وكلمة ما وصلت في باقي المواضع ما عدا موضع صورة الأعراف يعني تقدر تقول كده عما يعمل الظالمون موصولة عما أدرمنا عما تعملون نجي بقى للموضوع السادس أو القسم السادس من قسم المقطوع والموصول ويومهم على وبارزون وحيثما وأنما يدعون ثاني سادسا قطعت هي قطعت في صورة الأعراف كلمة عن مانه قطعت فقط في صورة الأعراف ووصلت في البقية وصلت في البقية ويومهم على وبارزون يومهم على النار يفتنون في سوره الذاريات كلمه يوم وكلمتهم يومهم يومهم كلمتي يوم وكلمتهم تم قطعها في كم موضع عندك موضع الذاريات اللي قال ورا سجل فيه يومهم على النار يفتنون نعم ويومهم على على النار يفتنون يعني وبارزون يومهم بارزون يَوْمَ هُمْ في صورة إيه ها نسل لحفظة يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا يخفى على الله إنهم شيء لمن الملك في صورة إيه ها اخسار يا أولاد الزمار نحن بعيدنا خالص غافر تمام تمام في صورتي غافر نعم طيب الحمد لله بارك الله فيكم نعم يبقى كده احنا قلنا على موضعين في كلمة يومهم في القطع في وصل يومهم عشان توصلها بغيرها عندك باقي المواضع ما يهمنيش انك تعدها اعرف بس انت المواضع القليلة القطع والوصل الاقل وتعرفه والباقي طبعا بال وبضدها تتميز الاشياء تعرف انت بتضدها على طول نعم وصلت بقى في غيرها يومه يومهم الذي فيه يصعقون يومهم يومهم هي اصلا يومهم كلمة يومه وكلمتهم. يومه يومه يومه يوم وكلمتهم يومهم يوم. يومهم الذي يعدون في صورة الزخرف تختار بقى أي موضع بقى أنت إيه تجد في كلمة يومهم تجدها موصولة في باقي المواضع مع هذا الموضعين الذي تكلمنا عنهما الموضع بتاع صورة غافر وموضع الذريات يومهم على ناري فتنون ويومهم بارزون نعم. يقول ويومهم على وبارزون يبقى كده يومهم خلصت وحيث ما كلمة حيث وكلمة ما كلمة حيث وكلمة ما وحيثما وأن ما يدعونا دعو خلينا في حيثما الأول حيثما حيث قطعت في موضعين فقط وحيثما ما, ما جابش كلمات دل عليها لأن أصلا معروفة هاتلي وحيثما المخطوعة يلا ما فهمش غير موضعين وموضعين قريبين جدا جدا من بعض وفي صورة واحدة يمكن في ربع واحد وفي آية واحدة وحيثما كنتم تمام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين لا دي, دي آية تسبق وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فولوا وجه لا بعد كذا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك نعم الموضع الثاني ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلى الذين ظلموا منهم تمام إلى آخره ربع واحد ربع ايه سيقول السفهاء ربع تعسى يقول السفهاء بصوره البقره اذا فمش محتاجه منك ان ذكاء قفره ذكاء او عبقرية. هي موضعين موجودين في رو... موجودين في ايه في ربع واحد وحيثما مقطوعه جاءت في موضعين في ربع واحد صفحة في الوش ودي في الظهر في وش الصفحه ودي في ظهرها الباقي بقى طبعا موصول باقي المواضع موصول كلمة أن ما وحيث ما خلصنا وأن ما يدعون وأن ما يدعون يعني يدعون دي الكلمة الدلة على القطع في, كلمة في كلمتي أن وكلمة ما يبقى عندنا ثامنا كلمة أن ما كلمة أن قطعت عن كلمة ما في موضعين هما وان ما يدعون من دونه هو الباطل في صورة الحج برضه جاءت مع يدعون الموضع الثاني وان ما يدعون من دونه الباطل من غيره هو في سوره لقمان وباقي المواضع موصوله يبقى كده أنما ما خلصت ولكن عندك خلاف لو مشيت بالأبيات شوية يقول ايه وحيثما وأنما يدعون معا كلمة وأنما يدعونا في صورة سواء فتاعة الحج أو فتاعة لقمان معا ما فاش خلاف يبقى فيهم قطع أنعا ما وفي الأنفال خلف عندك الخلف في صورة الأنفال عندك في خلف في الأنفال وعلموا ان ما غنمتم من شيء نعم وعلموا ان ما غنمتم من شيء في سوره الامثال الموضع ده انت اللي هتقول لي الاوله فيه او المقدم فيه القطع أو الوصل أنت اللي هتقول لي الوصل قولاً واحداً ليه لتقدمه على أن الوجه اللي عندك في المصحف ده هو الوجه المقدم تمام لا. لأنها وصلت في المصحف إذن ولكنها مختلف فيها هي مختلف فيها إنما هي المقدم فيها إيه الوصل تم وصل كلمة أن بكلمة ما في غير ذلك اعلموا أنما الحياة الدنيا ألعب وله ونزينة بصورة الحديد فاعلموا أنما على رسولنا البلغ المبين وما إلا ذلك وما غير ذلك من الأمثلة الكثيرة على وصل كلمة أن بكلمة ما تبقى انما أنما الموضع التاسع كلمة انما. إنما نعم اللي, اللي قبلها قالت أنما اللي بعدها إنما الأولى بمفتوحة الهمزة التانية مكسورة الهمزة أنما دي الأولى إنما التانية اللي الكلام عليها أيوة اسمع فيها المواضع تم قطعها في موضع واحد قال عليهم المنعم ايه قال معا وفي الأنفال خلف إنما الأنعام إنما الأنعام إنما في موضع صورة الأنعام إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت وعند الخلاف في موضع بطاعة صورة النحل إنما عند الله هو خير لكم إنما عند الله هو خير لكم الموضوع اللي فيه اختلاف قل للواجه المقدم الله يبارك لك إنما عند الله هو خير لكم في صورة النحل ده اللي فيه الخلاف الوجه المقدم فيه هو ايه وسائل المساعدة وقفت ولا ايه اخوالنا نعم الوجه المقدم في موضع صورة النحل انما عند الله هو خير لكم هو الوصل والعمل فيها على الوصل والتعويل فيها عليه لما لأنها مكتوبها كذا في المصحف وتم تقديم هذا الوجه لا أخليكم مع ضيوف طروا مع الفيديو في جوم يبقى خلينا مع ضيوف أحسن أو لا يعني عشان بلتهم ما يقولوش حقيا حتى لا يعني ايه يعني ما يحصلش حرج طيب كلمة ان ما المكسوره انما انما تعدون لات موضوع واحد بس صوره الانعام اللي هو الامام قال عليه ايه قال انما انما الانعام والخلف بنحل علم يعني خلافك وقع في في صورة النحل اللي هو الموضوع بتاع انما عند الله وخير لكم اما في غير ذلك الموضوع كثيره انما تعدون لصادق انما ان تنذير انما السبيل كثير كثير كثير يا كثير اول دي لا حصر لها بالنسبه انما انما المقصوره الهمزه اللي غيرها كثير خلاف الموضوع الواحد المقطوع والا من المفتوحه والمكسوره إلا الذي في هودها مذكورة ألم المفتوح ألم المفتوحة يعني إيه ألم المفتوحة أن مفتوحة الهمزة فيها مفتوحة الهمزة لا هي فيها كلمة إن مكسورة الهمزة فيها فيها موضع وحيد والخلاف عندك في, في موضع هل هو على الوصلي ام على القطع والمقدم فيه ليه بتاع انما عند الله خير لكم نعم الأمر العاشر او الموضوع العاشر وَأَلَّمِ الْمَفْتُوحَةَ وَالْمَكْسُورَةَ إِلَّا الذي فِي هُوْدِهَا مَذْكُورَةَ أَلَّمِ الْمَفْتُوحَةَ يعني مفتوحة الهمزة كلمة أن لما تبقى مفصولة أو مقطوعة كلمة لم في وهي تكون مفتوحة الهمزة بتجي كلها مقطوعة كلها كلها مقطوعة ما كتبتش موصولة عندك مثال على ذلك فين اللهم صلى الله عليه وسلم السيدة محمد الموضع بتاع الأن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم نعم أن لم أن لم تمام أيحسب أن لم يره أحد أن لم يره أحد صورة البلد كأن لم تغنى بالأمس كأن أن أن لم هي أصلها أن لم وإنما الكاف دي كاف تشبهية كأن لم تغنى بالأمس نعم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار في سورة يونس كأن لم تغنى بالأمس برضو في سورة يونس يبقى أنت كده عندك موضعين في يونس كأن لم تغنب الأمس كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار أيحسبوا أن أل لم يره أحد ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظل كلها مخطوعة اللي هي ألم المفتوحة نيجي بقى للمكسورة قبل ما يجي للمو... للمكسورة عايز أفكرك وعايز أذكرك إنك ما تلخبطش بين الاتنين نعم برضه موضع كاللم تكن بينكم وبينهم وده ماشي نعم هي الموضع كلها هنا ايه كلها مقطوعة اللم دي نعم الامر الحدي عشر إلم. إِن لم إِن مكسورة الهمزة لم طب ما وصلها في موضع وحيد فإن لم لكم في سورة هود عشان كده الامام قال لك ايه قال لك إلا الذي في هودها مذكورة. إلا الذي في هودها مذكورة يعني إيه يعني إلا الموضع المذكور في صورة في صورة هود الموضع المذكور في صورة هود ده في إيه ده في كسر إن إن لم نعم وعندك الأمثلة التي قطعت فيها قطعت فيها إن لم فهي كثيرة فإن لم تفعلوا قطعت كثيرة فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فإن لم يستجيبوا لك وإن لم, يعط وإن لم يعطوا منها رض وإن لم يعطوا منه إذا هم يسقطوا نعم صورة التوبة عندك كل هذه مواضع وصلية في كلمة إن لم أصدق قطعية طب فيها القطع معلش أنا أسف يا جماعة طب ما فيها القاطع إن لم في سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار نعم فإن لم تفعلوا فأذنوا في سورة البقرة برضو تمام فإن لم دي قطعية إنما هي كلمة إلا من مكسورة لم يتم وصلها إلا في موضع وحيد فإن لم يستجيبوا لكم في سورة هود عشان كده الإمام قال إلا الذي في هودها مذكورة كده اخوانا اللي هو فاهم لغاية كده يكتب لي 55 بارك الله فيكم اللي فاهم لغاية كده يكتب لي 55 طيب الموضع الاثناشر موضع كلمة أن لو كلمة أن لو كلمة أن لو برضو فيها كلام الإمام رحمه الله تعالى قال وكل أن لو فيه الانفصام يعني فيها القطع والخلف فيه وأن لو يعني موضع كلمة أن وكلمة لو قطعت في ثلاثة مواضع وهي تم قطعها في ثلاث مواضع الا لو نشاء اصبناهم في سوره الاعراف الا لو يشاء الله لهذا الناس جميعا في سوره الرعد الا لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في سوره سبا ثاني الا لو نشاء اصبناهم في الاعراف مقطوعه انا عن لو اللو مقطوعه برضه في سوره الرعد ال لو يشاء الله لهذا الناس نعم ال لو كانوا يعلمون الغيب التي في سوره الايه في سوره سبا دي المواضع التي قطعت فيها أن عن لو وعند خلاف في موضع وحيد اللي هو الامام قال على والخلف في والا واستقاموا والا واستقاموا على الطريقه الأسقينهم ما ان غدق التي في سوره الجن إلا أن الوجه المقدم فيها هو الـ الـ الوصل العمل هنا فيها على الوصل نعم طيب عايزين نتكلم على كل وفي كل ما وفي كل ما ركز معي سواء كل أو كل هنتكلم عليها وكل ما سألتموه قطعت والخلف رده جاء ألقي دغلت ركز بقى عشان البيت ده محتاج شوية ايه فهم كلمة كل وكلمة ما قطعت في موضع وحيد قطعت في موضع وحيد واتاكم من كل ما سألتموه من كل ما سألتموه سورة إبراهيم ده الموضع الوحيد اللي قطعت فيه ركز بقى الخلاف عندك فاربعة موضع أربعة موضع يعني للثابت موضع واحد وعندك خلاف فاربعة آه خلاف ما بين القطع والوصل كلما أردوا إلى الفتنة أركسوا فيها في صورة النساء صورة المؤمنون كلما جاء أمة ها. نعم صورة المؤمنون كلما نعم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ما فيش مشاكل صورة الملك كلما دخلت امه سوره الاعراف اربع مواضع فيهم اختلاف على القطع من الوصل خلينا ناخذ المواضع المواضع المواضع اللي فيه مقدم فيها الـ الـ الـ الوصل المواضع من المواضع التي مقدم فيها الوصل موضعين الملك وموضع الاعراف كلما القي فيها فوج في سوره الملك كلما هنا على الموضع الموضع المقدم هو الوصل حسب رسم المصحف نعم كلما دخلت أمة في صورة الأعراف نعم هنا برضو الوجه ده مقدم فيه ليه؟ الوصل طب إيه بأي الوجوه المقدم فيها القطع في الخلاف كلما ردوا إلى الفتنة تركسوا فيها في صورة النساء وعندك كلما جاء أم في صورة المؤمنون كلما جاء أم تمام دي المواضع الفا مختلف فيها في كلمتي كل وكلمة ما في القطع وفي الوصل كلمة كلما بقى وصلت في مواضع كتير جدا كلما رزقوا كلما جاءكم كلما نضجت جلودهم موضع كتير جدا التي تم فيها الوصل القطع موضع وحيد فيها في واربع مواضع فيها خلاف اربع مواضع فيها خلاف اتنين المقدم فيها القطع واثنين المقدم فيها الوصل نعم أنا كلما دعوتهم وجوه الوصل كثيرة جدا جدا جدا يا دعاء نعم تمام ثم بعد ذلك قال الإمام وكل ما سألتموه قطعت والخلف رد جاء ألقي دخلت جاء أي كل ما جاء أمه نعم ألقي كلما ألقي فيها فوج هذه المواضيع اللي فيها اختلاف نعم ردوا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها دخلت كلما دخلت أمة اللعنة أختها شفت المواضع نعم وبئس مقطع إن بحرف وصلت كلمة بئس ما بئس ما طبعا احنا لنا بأصل الكلمة نفسها ممكن الكلمة يركب فيها كيف ممكن الكلمة يركب فيها لام زي اللي بس كلمة بئس ما ممكن تبقى لبئس ما تبقى بئس ما مش بئس بس لبئس ما تركب فيها ايه؟ لام أو كده فده ما يصرفكش عن عن الأمر الرئيس تمام بارك الله فيكم نعم كلمة بئس قطعت أو تم قطعها في ستة عشر موضع لا ستة عشر ايه؟ كلمة كل ماء آه كلمة آه ماء تم قطعها في اللهم صلى الله عليه وسلم سيدة محمد خلانا نعدهم مع بعض نتوكل الله ونعدهم مع بعض وبئس ما اقطع. وبئس ما اقطع نعم إن بحرف وصلت والخلف في قل بئس ما يأمر ثبت نعم كل مواضع كل مواضع بئس ما بئس ما مقطوعة إلا موضعين إلا موضعين فيهما الوصل كل مواضع بئس ما مقطوعة إلا موضعين فيهما الوصل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا في صورة البقرة خلفتموني في صورة الأعرف نعم وبئس مقطع إن بحرف وصلت والخلف فيه قل بئس ما ثبت نعم. عندك موضعين فقط هما اللي وصلت فيهم بئسما بئس بما تم فيهما الوصل في بئس بما وفي غير ذلك وفي غير ذلك باقي المواضع مقطوعه داخل مواضع مقطوعه والخلاف ما بين القطع والوصل في موضع وحيد اللي هو الإمام قال عليه قال والخلف في قل بئس يأمر ثبت يعني قل بئس ما يأمركم بإيمانكم بكتب مؤمنين في صورة البقرة وبئس مقطع إن بحرف وصلت والخلف في قل بئس يأمر ثبت نعم طيب عايزين أمثلة مثلا عليها اولا نستعن بالله عز وجل وربنا عز وجل يوفأنا في حصر بئس french ولبئس ما شروا به أنفسهم في صورة البقرة دي ما اطلع مقطوعة, مقطوعة فبئس ما يشترون في صورة العمران لبئس ما كانوا يفعلون في صورة المائدة لبئس ما كانوا يصنعون في صورة المائدة برضو ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم في المائدة برضو لبئس ما كانوا يعملون برضو في صورة المائدة تمام يبقى كده عندنا ست مواضع. ستة مواضع إذا تم قطعها في ستة مواضع وتم الوصل فيها في موضعين بئس ما اشتروا وبئس خلفتموني في البقرة والأعراف والخلاف فيها على واحد فقط هو باسمى قل بئس ما يأمركم في سورة البقرة تمام نعم ننطلق بعد ذلك ولا نكتفي لا تتقولوا عليه هل نكتفي بهذا القدر طب يضطم ولا نس نكتفي خيرا زي مجموعه من الناس بشرح لهم في الصبح بعدين <تصفيق> <تكلم> كل ما نشرح جزئيه عشان ناخد استراحه بقى كل ما مش هناخد استراحه بقى كل شويه ما فيش حتى ساعه ولا ساعه ونص ودول ما بقى استراحه طب ناخد استراحه شويه <تصفيق> طيب الحمد لله الحمد لله نعم تفضل شيخ نعصام والله الخلاف ده نشأ ما بين برضو من, من, من باب النقل وباب أهل الرسم نقل المصاحف والخلاف عند أهل الرسم أهل الرسم اختلفوا في هذه المواضع لكونها متواترة تمام في بعض القرآن زي ما تعرف أنه لم يكن مسطرا في المصاحف بل هو, هو منقول من المصحف الإمام وهناك أشياء تم الاختلاف فيه عن المصحف الإمام هناك مواضع جاءت مقطوعة مرة موصولة في أخرى طبعا لا هو من, كتاب من, كتاب من كتابته تمام ولكن الخلاف هذا الذي اتسع قد يكون تأتى بعد هذا القرن والله انا بقول نحن ان نبدأ طبعا بحفظ الجزارية الجزارية مهمة جدا وفيها إجاز رهيب جدا الحكمة من الخلاف الاتساع الحكمة من الخلاف الاتساع في كل شيء فإن الخلاف يعني سعة في الأمر الخلاف سعة في الأمر أولا المقطوع عن الموصول أولا هذا يحمل معنى وهذا يحمل معنى أخر وقد لا يحمل معنى أخر ممكن يكون لهم نفس المعنى مع بعض تمام؟ ولكن في الغالب أن هذا يحمل معنى وهذا يحمل معنى أخر عندك يعني ربط المعهد وما الله فيه في شروحات في في في, في جزائريه بشكل كويس وانا عندي برضه مسجل الجزائريه على الموقع الخاص بي لسه ان شاء الله تعالى هنبدأ هنبدأ في شرح الجزائريه عام قريب ان شاء الله تعالى ربنا بس يدينا طوله العمر بارك الله فيكم الله تعالى اسال ان يبارك في سعيكم والله تعالى أسألنا جعل ما قلته زادا إلى حصن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتيم عمالكم ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى غدا في تمام التسعة والنصف توقيتي أهل مكة الثامنة ونصف توقيتي أهل مصر السادسة ونصف توقيتي أهل المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو إليك